اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام يا رب العالمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه إيمانًا واحتسابًا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة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 وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم آمِنَّا في أوطانِنا وأصلِح أئمَّتَنا وولاة أمورِنا وأيِّد بالحق إمامَنا ووليَّ أمرِنا اللهم وفِّقه لهُداك واجعل عملَه في رضاك اللهم وأسبِغ عليه لباسَ الصحَّة والعافية يا رب العالمين اللهم واعِنه على أمورِ دينِه ودنياه يا أكرم الأكرمين اللهم وخُذ بيده في المضائق واكشِف له وجوه الحقائق يا أكرم الأكرمين اللهم وفِّق نائبه لكل خير اللهم واعِنهما على كل خير يا رب العالمين اللهم أنت الله لا اله إلا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم, اسقنا وأغثنا اللهم, اسقنا وأغثنا اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارًا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضى والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك